Book two Three Three Sposnati Elta'aruf Jivya Marhaban Doberdan مرحبا مرحبا كاكوتيغري كاكوسي كيف حالك كيف حالك بريحاته از اوروب هل انت من اوروبا هل انت من اوروبا بريحاته از امريكا هل أنت من أمريكا؟ هل أنت من أمريكاهاية إازية إز هل أنت من آسيا؟ هل أنت من آسيا كثير خطل استنية في أي فندق تقيم في أي فندوق تقيم؟ Kako długo stajesz tu? منذ متى وأنت هنا؟ منذ متى وأنت هنا؟ Kako كم ستبقى هنا؟ كم ستبقى هنا؟ هل يعجبك هنا؟ هل يعجبك هنا؟ هل ste tukaj na هنا؟ Ali أن tamduna igazatkom hena? Ali antom tamduna igazatkom hena? Obiščite هذا هو عنواني هذا هو عنواني سفيديمو هل سنرى بعضنا غدا هل سنرى بعضنا غدا شاو مييه زايوتري امام جيني يؤسفني لقد اصبحت مرتبطا بشيء يؤسفني لقد اصبحت مرتبطا بشيء. اديو. الى اللقاء. الى اللقاء. ناسفيدنيه. قريبا. اراكم قريبا. اللقاء قريبا.